ما حكم رفع الأيدي بالدعاء بعد الانتهاء من الأكل وكيف تكون النصيحة لمن يقوم بهذا الفعل من الآداب الشرعية التي يلتزم بها المسلم عند انتهائه من تناول الطعام هي أن يختمه بحمد الله تعالى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفعت مائدته الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه تقصدا للدعاء عند الانتهاء ولا يخفى أن كل ما أضيف إلى حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي لانتفاء العبادة إلا بما شرع وانما هذا الصنيع ماخوذ من عمل النصارى وتقليدهم في مشاربهم ومآكلهم فهو أمر محدث لم ترد به السنة النبوية قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد والنصيحه المقدمة لمن يقوم بهذا الفعل أن يلتزم بالسنة ويتجنب البدعة التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ووصفها بأنها ظلالة. والمسلم المطيع يخشى الوقوع في النار بوقوعه في الضلالة قال صلى الله عليه وآله وسلم اياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعلم عند الله تعالى